على من يشاء من عباده أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الانسان من نقفه فاذا هو حصيم مبين والانعام خلقها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 وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أسافر الأولين ليحملوا أوزارهم كاملتين يوم القيامة يوم القيامة ومن الأوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون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 بل إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين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 تحتها الأنهار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 وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء وقال نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء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 وأنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له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 او ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فان ربكم لرؤوف أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم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 وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد انما هو اله واحد فاياي فارهبون وله ما في السماوات والارض وله الدين واصبا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 للذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء ولله المثل الاعلى ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه ولكن, ولكن يؤخرهم إلى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 وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ كَثَ لَّقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ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 إن في ذلك آيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا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 واذا راى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك فالقوا اليهم القول انكم لكاذبون والقوا الى الله يومئذ السلام وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا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 وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة وَاحِدَةً وَلَكِنْ ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء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 ابى ما صددتم وتذوقوا السوء ابى ما سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا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 من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياه الدنيا على الاخره وان الله لا يهدي القوم الكافرين اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم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 فكذبوه فاخذهم العذاب وهم ظالمون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 بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا